ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسمطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء إربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن.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 ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء